صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ان كنتم مؤمنين المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكنون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ الْأَدْبَارُ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدَ فقد باء بغضب من الله ومؤه جهنم وبأس النصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلوه وما رميت إذ رميت ولكن الله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 وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ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 اللهم الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم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 وَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَىَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ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 وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله ذو الفضل العظيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين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 لِاهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَةٍ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ يُرِيكَ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا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 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرًا, ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وإذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي خاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فَإِن ولي حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم.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 فَإِن مَّاتَ ثَقَفًا نَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّن خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَمَنْ بَذِلَ عَلَى سَوَاءٍ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 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلم وما توفقون شيء في سبيل الله يوّف إليكم يوّف إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله إِنَّهُ هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله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 مئة صابرة يغلب مئتين وإن يكن منكم ألف يغلب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي ان يكون له اسراحا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم ولولا ف... لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم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 ما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وان يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم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 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم مَا من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا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 إلا تفعلوه تكون فتنه في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا, والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حق